أوني بعلم إنكم تصادقين ومن الأبل فنعي و من البقر فنعي قل أذكرين حرم أم الأثين أم مشتملت عليك أرحم الأثنين أم كنتم شهداء إبصصكم الله بهذا فمن أظلم من من رَأَى عَلَى اللَّهِ كذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا اَيُمَحَرٌ مَن عَلَا طَعَامٍ يُطْعَمُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَسْ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 وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمناك بعض. ذلك جزيله ببغيهم وإن لا صادقون.